وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زدها وقد خاب من دساها كذبت تمود بصراها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدندم عليهم ربهم بهم فسواها ولا يخاف عقباها